إلى الحيارة إلى البائسين إلى الذين ظلموا أنفسهم إلى الذين أوغلوا في أوحال المعاصي والخطايا هلموا هلموا هلموا إلى باب الرجاء والأمل. أتوب إليك إلهي متابا ومهما ابتعدت أزيد اقترابا ومهما تجاوزت حدي فإني أوجه نحوك قلبا مذابا إلهي وأنت قريب مجيب أناجيك أطلب منك الثواب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك لأنهم لم يعصوا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني لأنهم لم يذنبوا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لنا سواك يا ربنا من لدى سواك يا ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والأمر فيك في لديك ونوني يا رب يا رب <تصفيق> إن السيد قد بلغ الزبان يا رب والامر فيك في لديك ونوني باركته معي وهو لا يزال يبكي ويقول يا شيخ أرجوك اسمح لي أن ذهب للقاضي ليقيم علي الحد قلت له وفي ختام رسالتي هذه أطلب منكم مساعدتي وإنقاذي من عذاب الله فأنا خائفة جدة من أن يأتي أجلي وأنا على هذه الحاد وفي تلك اللحظات وسكيني بيدي تقترب من قلبي الميت جاء من أقصى الصمت صوت يسعى ويقول قبل أن تحكم علي تذكر بأن الله يقبل التوبة وأنا تائب والله شاهد على ما أقول أخي أعفني رأيك ولا تبخل علي هذه هي دموع التوبة تتلألأ أنوارها على وجوه التائبين فتضيء لهم طريق الهداية وتفتح لهم أبواب الرحمن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي دمور حراك الشموع شموع تضيء طريق الرجوع. دم التوبة مشاعر وأحاسيس ترسم طريق الأمان. دم التوبة ابتسامة ونبضة قلب تفطر ألما وكمدا. دم التوبة. باب الرجاء والأمل الأمل. فسبحان من فتح لنا باب الأمل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يسعد مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم هذه المحاضرة القيمة دمعة تائب دمعة تائب لفضيلة الشيف إبراهيم الدويش دمعة تائب, دمعة تائب دمعة تائب دمعة تائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحانك اللهم وبحمدك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 سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم تبع التائبين اللهم تبع التائبين اللهم تبع التائبين, تب التائبين اللهم اقبلهم عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا رب عظيم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلؤذ ويستجير المجرم ربي دعوتك ما أمرت تضرع فإذا ردت يدي فمن ذا يرحمه والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي وإياكم بموضوع بعنوان دمعة تائب دمعة تائب ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها فمشاعره جياشة وعباراته صادقة ودموعه حارة ففي قلبه حرقة وفي دمعه أسرار وجد للطاعة حلاوة وللعبادة لذة عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة وحلاوة الإيمان دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان وتخفف مرارة البعد والحرمان وتشعر بالأمان والحنان دمعة تائب من عبد اقترف من عبد اقترف وانحرف فبادر واعترف ومن عبد أجاب فأناب وراجع فتاب دمعة تائب من قلب انفطر تعشق السحر يا ترى ربي غفر دمعة من القلب تسري وعلى الخدين تجري لتعلن فك أسري دمعة تائب تعزف لحنا عذبا على الخدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دمعة تنجلي بها ظلمة الليل الحزين وظلام السنين وذكريات وأحزان وأشجان دمعة تائب من خطاياه معترف بما جناه معتذر إلى مولاه لا إله إلا الله قرب المحب وأدناه وبلغه مناه من طلبه أعطاه ومن لاذ بحماه حماه يا عبد الله ماذا بعد الصحة إلا السقم وماذا بعد البقاء إلا الفناء وماذا بعد الشباب إلا الهرم إخوة الإيمان إنما مرض القلوب من الذنوب، اسمعوها جيدا تأملوها. إنما مرض القلوب من الذنوب، وأسر العافية أن نتوب، ففي التوبة يتذوق العبد حلاوة اللقاء بربه الرحيم الرحمن، غافر الذنب وقابل التوب بعد أن تجرع مرارة الفراق، بعد أن تجرع مرارة الفراق وأوغل في طريق الشقاق والنفاق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم التوبة باب الرجاء والأمل فسبحان من فتح لنا باب الأمل وسبحان من هو أرحم بنا من أمهاتنا فأي طعم للحياة بدون التوبة التوبة دموع حرا الشموع تضيء طريق الرجوع التوبة مشاعر وأسيس ترسم طريق الأمل التوبة ابتسامة ونبضة قلب تفطر ألما وكمدا كيف وهي بينك وبين رب يراك ويعلم كل ما اقترفت يداك وهي عنده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولكنه رب غفور رحيم فمن أعظم من هجودا والخلائق له عاصون يراقبهم ويكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه ويتولاهم ويحفظهم كأنهم لم يذنبوا يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسي من ذا الذي دعاه فلم يجبه ومن ذا الذي سأله فلم يعطه ومن ذا الذي أمله لنائبة فقطع به أمن ذا الذي آناخ ببابه فنحاه ومن ذا الذي رجاه فقطع رجاه هو الفضل ومنه الفضل وهو الجواد ومنه الجود وهو الكريم ومنه الكرم ومن كرمه من كرامه أنغفر للعاصين وأعط السائلين وأحب التوابين والمتطهرين نذنب ونعصي ونخطئ ونسئ ثم نأوي إليه. نستغفره ونتوب إليه نستغفره وندعوه ونتوب إليه ونرجوه فأين عنه نهرب وأين عن بابه يتنحى العاصون المذنبون أمثالنا فمن لنا سواك يا ربنا من لنا سواك يا ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب يا رب كم بيني وبينك من الأسرار كل الأستار لكن عزائي أنني أحبك بيني وبينك جسر حب خالد ورؤى تحرك كل قلب جامد بيني وبينك من صلاتي سلم ما زلت أمنحه عزيمة صاعد أرقى به عن هذه الدنيا التي تغري ببهجتها فؤاد العابد يا رب عفوا إن ذنبي لم يزل عب أن يعذبني ويوهن ساعدي أخطأت يا ذا العف حتى صرت فيه طرق الأسى أمشي بذهن شاردي أرنو إليك بمقلة مكسورة فيها من العبرات أصدق شاهدي يا رب أوهن قلبي الشاك الأسى يا رب جت بالأنين قصائدي من ذا يفك الطوق عن عنقي إذا جمع الأنام على صعيد واحد ما لي سواك ما لي سواك إذا تضاربت الرؤى حول الصراط وجف ماء الرافد وجهت نحوك يا مهيمل دعوة مشفوعة مني برهبة ساجدي معاشر الإخوة والأخوات بشائر ومبشرات فالتائبون والتائبات بالعشرات والمئات أجفانهم تفيض بالعبرات وعبر الهاتف أطلق الزفرات ورسائلهم وربي تئن بالحسرات والآهات هذه تائبة أو غلت في طريق الفساد حتى الثمالة كتبت تقول طلبت الموت وسعيت له أكلت حبوبا وأصبت بحالة تسمم ولم أمت كسرت كأسا ومزقت شرايين يدي اليسرى ولم أمت أخذت مسدس أخي وكنت على وسك أن أفرغه في صدري ولكن أمي كانت أسرع مني ومنعتني ومع كل ما حدث كنت أفتقر إلى شيء كنت أسأل نفسي دائما لماذا لا تعجبني هذه الحياة التي أحياها حتى تعرفت في عملي على إحدى الأخوات الصالحات إلى أن قالت في رسالتها بدأت أغصلي وتركت التلفاز وسماع الأغاني ومزقت الصور التي في غرفتي وتركت كل ما هو حرام وها أنا على هذا الطريق الذي وجدته أخيرا نعم هذا ما كنت أفتقده وما كنت أريده هذه الراحة وهذه الحياة التي أريدها أخي لا أريد العودة إلى الوراء بعدما وجدت طريق الهداية أريد رضا ربي لا أريد إغضابه أخي إن في دموع لذة الخائف من ربه وفي صدري هواء نقي لم أستنشقه منذ دولت، وفي عيني نظرة تائبة خائفة من النظر إلى المحرمات إنني أريد رأيك ولكن قبل أن تحكم علي تذكر بأن الله يقبل التوبة وأنا تائبة والله شاهد على ما أقول أخي أعطني رأيك ولا تبخل علي بنصيحة أخي أنا ما زلت أتخبط فأمسك بيدي حتى يشتد ساعدي إلى آخر كلماتها يا معشر التائبين يا معشر التائبين إياكم والفزائل المخلوقين وعليكم بالاعتصام برب العالمين والإسرار له بالتوجع والأنين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كم في الظلام له إذا نام الورى من زفرة في إثرها يتوجع ويقول في دعواته يا سيدي العين يسعدها دموع الرجع إني فزعت إليك فرحم عبرتي وإليك من ذل الخطيئة أفزع فمن علي بتوبة أحيا بها إني بما اجترمت يداي مروع القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق يا رب إن كان شيء فيه لي فرج فمن علي به ما دام بي رمق وإليكم مشاعر تائبة كتبتها بيدها ومما قالت هاجت في نفسي مشاعر صادقة تفجرت الأحزان دموعا ساخنة غشاني الخوف بعد حضوري تلك الكلمات استيقظت من غفلتي بعدها بكيت بكاء شديد لم أبكه من قبل بكيت بكاء جديدة لم أبكه من قبل وتحسرًا وردمًا على ما مضى من الذنوب والمعاصي لم أكن أتصور ذلك لقساوة قلبي فلا أعتقد أن هناك من هو أقسى مني قلبا إنني أريد أن أتوب إلى الله وأعود إليه ولكن هناك شيء ما يحول بيني وبين التوبة. لا أعرف ما هو فكلما حاولت التوبة والرجوع إلى الله وتبت عد عدت مرة أخرى للذنوب وأشد من قبل أسألكم بالله ساعدوني فقد مللت من عصيان الله وكثرة الذنوب وفي بعض الأحيان أيأس وأعتقد بأن الله لن يهديني إن أعظم شيء عصيت الله فيه هي الصلاة فقد جعلتها محطة تفكير وأديها بسرعة وأنقرها كنقر الغراب لا أدرك من صرف من الركعات لا أصدق أنني أنتهي منها لأنني وأنا أؤديها أحس بأنهم هموم الدنيا كلها فوق رأسي ثم عددت بعض معاصيها إلى أن قالت وفي ختام رسالتي هذه أطلب منكم مساعدتي وإنقاذي من عذاب الله في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان فأنا خائفة جدا من أن يأتي أجلي وأنا على هذه الحال أختكم المستنجدة وهذا تائب يقول وقد اغرورقت عيناه بالدموع قال فبدأت بالبكاء على نفسي وعلى ما مضى من عمري في التفريط في حق الله وحق الوالدين بدأ عقلي يفكر وقلبي ينبض وكل جوارحي تناديني اقتل الشيطان والهوى وبدأت حياتي تتغير وهيئتي تتبدل فقد خرجت من حياة الفسق والمجون إلى حياة شعرت فيها بالأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار إلى آخر كلماته وهكذا أيها الأحبة هكذا فالتائب غزير الدمعة كثير العبرات والزفرات ودموع التائبين فيها عبرة لكل عاقل وصرخات النادمين مليئة بالدروس والمواعظ تبكي عيونهم الأسف لما مضى وتتقطع أفئدتهم على ما فات وانتهى أخيتي لا تبكي أخيتي, أخيتي أخي لا تبكي بكاء اليأس وبكي بكاء الفرح وانثر دموع السعادة بالحياة الجديدة أتبكي أتبكي وفي عينيك تزدحم الروا وفي قلبك الشادي من الحب جدول أتبكي وفي أعماقك النبع لم يزل سخيا وعهدي أن قلبك ينهل بربك لا تكسر على صخرة الأسى صمودك إن اليأس يدمي ويقتل بادر ولا تتردد إياك والتسويف أسرع قبل فوات الأوان واسمع للمبادرة والعزيمة عند هذه المرأة المؤمنة لقد زنت نعم أخطأت وغفلت عن رقابة الله غفلت عن رقابة الله للحظات لكن حرارة الإيمان وخوفها من الرحمن أشعلت قلبها وأقضت مضجعها فلم يهدأ بالها ولم يقر لها ولم يقر قرارها وقصيت ربي وهو يراني كيف ألقاه وقد نهاني ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا حر المعصية تأجج نارا في قلبها وأقلقها كبر الكبيرة في عينها وقبح الفاحشة يستعر في صدرها حتى لم تقنع بالتوبة بينها وبين ربها فقالت أصبت حدا فطهرني عجبا لها ولشأنها هي محصنة وتعلم أن الرجم بالحجارة حتى الموت هو حدها فينصرف عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة ويردها وفي الغد تأتي لتقدم له الدليل على فعلها لم تردني لما تردني لعلك أن تردني كما رد التماعزة فوالله إني لحبل من الزنا فقال لها اذهبي حتى تلدي فيا عجبا لأمرها تمضي الشهور والشهور ولم تخمد النار في قلبها فأتت بالصبي في خرقة تتعجل أمرها ها قد ولدته فطهرني عجبا لها قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه وهن لها سنة سنتان ولم يطفأ حرها فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز دليلا لها وقالت قد فطمته وأكل الطعام برهانها فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس برجمها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها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 وتحرق قلبها وتعذب ضميرها فهنيئا لها إنه الخوف من ربها وهكذا هكذا فلتكن العزيمة والإصرار على التوبة الصادقة إذا لم يرد المرأة عن فعل منكر حياء ولم يردعه عنه يقين فقد ضاع حتى لو بدا منه مظهر جميل ولو تاقت إليه عيون يرد يدي عن بطشها خوف ربها ويمنع نفسي أن تخادع دين وما العز إلا في التورع والتقى وإن قل مال أو جفاك معين وأنت أنت أيها الصالح لماذا صرفت عني سمعك وبصرك عندما سمعتني أتحدث عن التوبة هل تظن أنك بمنع عن التوبة لا تكن مغرورة فتظن التوبة لا تعنيك وكأني بك وأنت تقرأ أو تسمع عنوان هذا الدرس يقفز خيالك لأصحاب الكبائر والجرائم وأهل الشهوات والفساد ولم تفكر أو يخطر ببالك أن حديثنا يعني كولك فيه نصيب فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن التوبة إلى الله كما أوضحها القرآن الكريم ليست في حق المذنبين فقط وإنما هي في حق المؤمنين أيضا وتكون التوبة في حق أهل الإيمان من تقصير في الواجبات وضعف في أداء الطاعات انتهى كلامه رحمه الله وأيضا التوبة من العجب بالنفس والعمل وأحقاد وأضغان وحسد وغيبة وتواكل وخمول وفتور وغيرها من الآفات التي يقع فيها الكثير من الصالحين فما أحوجنا وربي للتوبة كل لحظة فأين نحن من حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة وما صلى صلاة قط بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وقال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك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 قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قسم العبادة إلى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله انتهى كلامه رحمه الله فإياك أخي إياك أخي أيها الصالح إياك واستكثار الطاعة فإن استكثارها ذنب كما أن استقلال المعصية ذنب والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله وكلما كبرت في قلبك قلت وصغرت عند الله وسيئاتك بالعكس إذا فالتوبة يحتاجها العبد منا في أول حياته وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. قال يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة، الذي حجب الناس عن التوبة، طول الأمل، وعلامة التائب، إسbal الدمع، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عن كل همه. فيا أيها الصالح، احذر نفسك ولا تغتر بصفاء الأوقات، وإنما بأوقات الفتن والشدة والأزمات وعند النهايات. تظهر الخفيات نسأل الله حسن الخاتمة تأملات في شروط التوبة أخي الحبيب إن للتوبة الصادقة شروطا يجب أن تتحقق وهي معلومة مشهورة لكن لي وقفات تأمل حولها فاسمعها أولا الإقلاع عن الذنب قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد، من تركها لغير الله، من تركها لغير الله، أما من تركها لله. وأخلص النية لله وألح بالدعاء إلى الله أعانه الله ووفقه وسدد خطاه ويسر له التوبة والعمل الصالح واسمع لهمة التائب يقول دخلت إلى البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لبعض الفاسقين والفاسقات فاندفعت إلى الصور أمزقها ثم ارتميت على سريري أبكي ولأول مرة أحس بالندم على ما فردت في جنب الله فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني إلى آخر كلامه إن مما يعينك على الإقلاء عن الذنب علمك بأضرار الاستمرار على الذنوب والمعاصي فإياك والاستمرار إياك والإصرار على الذنب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء أضرارا كثيرة للاستمرار على الذنوب أرجو أن تقرأها في الكتاب وذكر منها حرمان العلم ذهاب الحياء ضيق الصدر حرمان الطاعة سوء الخاتمة الطبع على القلب قلة التوفيق الوحشة في القلب نزول النقم هوال المذنب محق البركة عذاب الآخرة وهكذا فإن المعاصي هي الداء فإن المعاصي هي الداء الدوي والمرض العضال الذي يفسد القلوب والعقول والبلدان والأبدان وهي تكسو الوجه سوادا وذل لا يزول ورب إلا بالإقلاع عنها والتوبة منها ثانيا العزم على أن لا يعود إليه أي إلى الذنب أيها التائب شد بنيان العزم بهجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الفساد ورفقة السوء تخلص من الرواس بالماضي واخطأ الصيلة بكل ما يذكرك به وكما في حديث الذي قتل مائة نفس ولا ترجع ولا ترجع لأرضك فإنها أرض سوء ولا ترجع لأرضك فإنها أرض سوء فإنه ينبغي للتائب مفارقة الأحوال والأماكن التي اعتادها اعتادها زمن المعصية والانشغال بغيرها وهذا من أهم ما يجب أن يحرص عليه التائب في أول توبته. فاعرف قدر لطفه بك وحفظه لك يوم من عليك بالتوبة فاهجر وسائل الفساد التي تذكر بالماضي وتخلص منها ولا تصادق فاسق ولا تثق به فإن من خان فإن من خان أول منعم من عليه لا يفي لك فإن هذه دلائل على صدق العزم بأنك لن ترجع مرة أخرى ثالثا الندم على ما حصل اعترافك أيها المذنب بالخطأ وتنكيس رأسك بالندم هو ورب الرفعة فأنين المذنبين وانكسار التائبين ودموع النادمين بهن يجد التائب حلاوة الإيمان وصدق التوبة من الذنوب والعصيان فاللطف مع الضعف أكثر فتضعف لللطيف جل وعلا ما أمكنك انكسر بين يدي الله بشارة عظيمة للعودة والتوبة والاستغفار حيث قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة حديث حسن رواه الطبراني في المعجم الكبير فسارع إلى التوبة من كل ذنب ولا تؤجل فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع وهذا شاب يقول عبر الهاتف وبصوت مليء بالحسرة والألم يقول أكلمك من إحدى الدول الغربية وقد ابتعثت للدراسة منذ أشهر فقط ولكني خسرت كل شيء ثم يبكي بكاء حارا ثم قال بصوت متقطع جئت إلى هنا أي إلى أوروبا وخسرت ديني وأخلاقي وعاداتي وآدابي لقد فعلت كل ما يخطر لك ذهبت للمراقص شربت الخمر زنيت ثم زاد نشيجه وبكاؤه حتى خفت عليه فقلت له محاولا تهدئته أبشر فلن يخيب الله هذه الدمعات والآهات ويا ليتني ما قلتها فما أن سمعها حتى زاد بكاؤه وأجهش بصوت عال إن خلع قلبي خوفا عليه هدأ ثم قال أقسم بالله أنني لا أنام الليل من الهم والأرق والحسرة والندم فانقطع الاتصال فأعاده مرة أخرى وهو يقول أرجوك أرجوك أن تدلني على شيء يذهب عني هذا الكابوس الجاثم على قلبي ثم انخرط في البكاء بمرارة إلى آخر الحديث معه بمن ألوذ ومن أشكو له حالي سواك يا رب في حلي وترحالي تقضي بأمرك يا ربي وأقبله فأنت أعلم يا رحمن بالحالي أوغلت في درب أحلامي وكم تعبت رجلي وكم شكت الأحلام إغالي ولا أنسى ذلك الندم العجيب والحسرة الغريبة من تائب الشرقية الذي اتصل عبر الهاتف يتقطع قلبه ويتألم من كبيرة وقع فيها وهو يصرخ ويتأوه هل لي من توبة لا, لا أظن أن الله يغفر لي وعبثا حاولت أن أفتح له باب الأمل وطريق الرجاء يقسم بالله بأغلظ الأيمان أنه منذ أيام لا ينام ولا يهدأ له بال قلت له إن الله غفور رحيم ولو بلغ الذنوبك عنان السماء وأنت بهذا الندم وهذه المرارة صادق التوبة إن شاء الله قال كيف يغفر الله لي كيف أكفر عن هذا الذنب الذي تزله عاش الرحمن هل الجهاد في سبيل الله يكفر هذا الذنب قلت له الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة المهم أكثر من فعل الخيرات فإن الحسنات يذهب للسيئات قال فعلت كل شيء أصوم وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله وأستغفر ولكني لم أطمئن فقلبي يحترق نار تلتهب في جوفي لا أظن أن الله سيغفر لي إلا إذا أقيم علي الحد قلت له اتق الله ستر الله عليك فلم تفضح نفسك وما زلت معه نحو ساعة حتى أغلق سماعة الهاتف على مضض أن يجعل التوبة بينه وبين الله وبعد أشهر ذهبت لمحاضرة في الشرقية وبعد المحاضرة وعند باب السيارة وإذا بشاب ينكب علي معانقة وتقبيل وهو يبكي بحرارة فخشيت أن يفضح أمره بين الناس فأركبته معي وهو لا يزال يبكي ويقول يا شيخ أرجوك اسمح لي أن أذهب للقاضي ليقيم علي الحد لأرتاح من هذا العذاب فقلت لا والله لا أسمح لك وقد ستر الله عليك وقد سترك الله قال والله إن سألني ربي عن ذنبي لأقفن وإياك أمامه قلت له والله ما قلت لك إلا ما أعرفه من سماحة الإسلام وملهج السلف الصالح في هذه المسألة فسكت على مضض وذهب معنا لمجلس ويعلم الله ما ذكرت الله ومغفرته ورحمته إلا أجهش بالبكاء حتى بدت علامات الحيرة والدهشة في وجوه الحاضرين الذين لا يعلمون عن قصته شيئا وكان قد حضر مع الموقف أحد طلاب العلم فتعرف عليه وأوصيته به خيرا وهكذا حرقة الذنب ودموع الندم تفضح صاحبها باحت بسري في الهواء أدمعي ودلت الواشي على موضعي يا قوم إن كنتم على مذهبي في الوجد والحزني فنوحوا معي يحق لي أبكي على زلتي فلا تلوموني على أدمعي وتذكرت وأنا أعيش أحداث هذه القصة قصة ماعز رضي الله عنه في الصحيحين عن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز ابن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز ابن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة, لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم وهكذا قلب المسلم الصادق وإن وقع بضعف وغفلة سرعان ما يرجع ويندم بل ويحترق لجرأته على عصيان ربه قل ربما وصل به الأمر أن يستعجل تطهير نفسه بالحد بالدنيا فلا يرقأ له دمع ولا يغمض له جفن حتى يبذل نفسه في سبيل ذو الله عنه مع أن الرحيم قد أمره بالستر على نفسه وأمره بالتوبة بينه وبين ربه لكنها قلوب أحرقها حر المعصية نسأل الله أن يغفر لنا ولها ويزاد شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي وهو رد المظالم إلى أهلها فيبرأ من حق صاحبه فإن كان مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس تم دينار ولا درهم دي من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه كما في صحيح البخاري أين حلاوة الإيمان فإني لم أجد لها طعم سؤال سأله بعض التائبين وللإجابة أقول إن من العجائب عند بعض التائبين وخاصة ممن أمعن في الفساد وكبر في الكبائر أنه يريد أن يجد حلاوة الإيمان والراحة والسعادة في أول توبته يريد أن ينتقل من لذة الشهوات إلى لذة الإيمان وقد لا يكون هذا وهو من فضل الله قد يمن به على عبد دون عبد بحسب حاله فإن لم يجدها تجده يتساءل مستنكرا وأقول لهذا وأمثاله أخي الحبيب اعلم أن العبد يجد أثر الذنب الواحد ولو بعد حين فكيف بذنوب بل كيف بكبائر الذنوب وتكرارها واسمع لهذه التائبة تقول بعد ذكرها لحالها وما مرت فيه من طوام وكبائر وجرائم تقول وقد تبت الآن ولكني أعيش في ضيق واكتئاب وعزلة عن الآخرين إلى آخر كلامها فأقول ما أنت فيه الآن نتيجة ظلم النفس والإسراف في معصية الله ولعل ما أنت فيه رحمة من الله لك فما من هم ولا غم ولا لصبد ولا وصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه فلعل ما أنت فيه الآن تكثير وطهور لك عاجلا ليرحمك الله برحمته في دار القرار إذن فاعلم أن ما أنت فيه من الضيق والهم إنما هو, إنما هو من آثار الذنوب والمعاصي ولعله أيضا من علامات صدق التوبة وقد يستمر هذا معك مدة من الزمن فلا تعجل واصبر واجاهد فقد صبرت على الشر كثيرا فلما لا تصبر على الخير فلما لا تصبر على الخير وربما استمرت هذه الآلام النفسية مع بعض هؤلاء فلم يحتملوا فبدأ العد التنازلي والتراجع في حياتهم ومثال هذا حال هذه الفتاة التي سلكت طريق الغفلة فترة طويلة ثم هداها الله وحفظت أربعة أجزاء من القرآن وسارت في طريق الخير لكن آثار التفريط والمعصية تعاودها مرة بعد مرة وهذا أمر طبيعي في مثل حالتها فالقلق والخوف من الماضي خاصة لمن أوغل في الذنب وكان له علاقة بآخرين اسمعوها تقول بدأت أضيع تائهة في الطريق لا أدري أين أذهب أرجوك أنقذني أرشدني ماذا أفعل لقد سئمت من حياتي الخوف يسيطر علي أخاف أن يفضحني ذلك الشاب على الرغم من أن جميع ما عنده لي أرجعه لي ولكني خائفة مهمومة دائمة أريد أن أعيش مثل غيري من الفتيات مرتاحة مطمئنة في حياتها أريد أن يشع الأمل في حياتي لقد أصبحت منطوية أخاف جدا من الغد إلى أن قالت إلى متى ستظل حالة الخوف تسيطر علي ماذا أفعل حتى أثبت على الطريق المستقيم إلى متى والألم يعتصر قلبي والأسى يرافقني في كل زمان ومكان إلى متى والخوف يحرق زهرة شبابي أما آن للأمل أن يحل محله فتشرق الحياة لي من جديد إلى آخر ما كتبت وأقول لها ولأمثالها بلا بلا وها هو الأمل يشرق في نفسك ولكن لا تستعجلي لا تستعجلي لماذا تتطالبين أن تكوني مثل غيرك من الفتيات فأنت قد أخطأت فترة من الزمن ولا بد أن يكون لهذا الخطأ آثار فاصبري وصابري ولعل هذا الألم خير لك من الغفور الرحيم حتى لا يبقى عليك ذنب فيرفعك عنده في منازل الصالحين أيها التائبون والتائبات إن ذكريات الماضي الأليم لن تزول بسهولة وستبقى آلامها وآثارها ولكنها قد تكون خيرا لكم نعم قد تكون خير لكم فكم من ألم قاد أمل فكم من ألم قادل أمل وخيرات وإني لا أعجب من بعض هؤلاء جبار في الجاهلية خوار في الإسلام كان وكان في الشهوات فلما عرف طريق الخير أصبح صريع الحسرات والآهات فقم منفض غبار الكسل والخمول فالعمر قصير ويكفي ما ضاع منه فلعلك أن تدرك بالباقر رضا الله ولا تستعجل حلاوة الإيمان لا تستعجل الحلاوة الإيمان وطعم الراحة والالتزام فإن لطريق الشر ضريبه لا بد أن تدفع في الدنيا أو في الآخرة وربما لرحمة الله بك عجلها لك في الدنيا من خاف أدلج وأعني بالخوف هنا الخوف من الانتكاسة والرجوع بعد التوبة نعوذ بالله من الحور بعد الكور ونسأل الله التبات على الإيمان فكثير من التائبين والتائبات يسألون وبإلحاح عن وسائل الثبات وحق لهم هذا فمن ذاق حلاوة الإيمان خاف من كيد الشيطان وحسد جند الشيطان كيف والنفس ضعيفة ووسائل الشر تموج وكيف والقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا عن النواس بن سمعان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاهه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فمن يأمن على نفسه بعد هذا كله؟ دمعي أمام جدار الليل ينسكب وجمرة في حنايا القلب تلتهب وليلة نجمها يشكو تطاولها وبدرها دابل العينين مكتئب وصورة لضياع العمر قاتمة تسعى إلي ومن عيني تقترب ووحشة في فؤادي أستريح لها كأنني بين أهل الدار مخترب ما عدتك الأمس إشراقا ولا أمل وكيف يشرق من في قلبه لهب أخي الكريم لا أحد يلومك على هذا الخوف فحق لك أن تخاف على فقد الراحة والسعادة فالهداية الهداية أغلى ما تملك فهي أغلى الله من نفسك التي بين جنبيك وما قيمة النفس بدون الإيمان نعم ما قيمة النفس بدون الإيمان والقرب من الرحمن ولكن كن من من دخل الإيمان قلبه، كن من دخل الإيمان قلبه كن من دخل الإيمان قلبه بحق وذا طعم الإيمان بصدق، وتاب من أجل الله خالصا، وليس لمناسبة ما، أو من أجل فلان، أو فقط أخذ بظواهر الالتزام، واحرص على أسباب التبات من علم شرعي وصحبة صالحة. وتربية ذاتية جادة وعدم غلو وتشدد ورفق بالنفس ومداومة على العمل الصالح وإنقل والتخلص من الرواسب الماضي. التخلص من الرواسب الماضي. دمعة تائب دمعة تائب دمعة تائب, دمعة تائب ومن أعظم أسباب الهداية والثبات عليها الاعتصام بالله والاستمرار في الدعاء. ومن قلب صادق متعلق بالله كان شاب يسكن مع أمه العجوز وكان يقضي معظم وقته أمام جهاز الدمار كان مغرما بمشاهدة الأفلام يسهر الليالي من أجل ذلك لم يكن يذهب للمسجد للصلاة وكانت أمه العجوز لا تمل من نصحه فكان يستهزئ بها ويسخر منها كانت تتمنى له الهداية ولا تملك له إلا الدعاء فها هي تقوم في جوف الليل تدعو لابنها بالهداية والصلاح ولا تفتر من تذكيره ونصحه وفي ليلة وبينما الأم رافعة كفيها تدعو الله وقد سالت دموع الحزن والألم على خديها إذا بصوت يقطع سكون الليل صوت غريب فأسرعت الأم باتجاه الصوت وقلبها على ولدها ووحيدها فإذا بالولد وبيده المسحاة يحطم ذلك الجهاز اللعين الذي طالما عكف عليه وأشغله عن طاعة الله وطاعة أمه ثم أكب على رأس أمه يقبلها ويضمها إلى صدره وهي مندهشة ودموع الفرح والسرور على خديها ولكن لا تعجبوا لا تعجبوا إنه الدعاء سلاح المؤمن الاعتصام بالله والإلحاح على الله والقرب منه سبحانه وتعالى ومن أعظم أسباب الثبات على الهداية أيضا حضور مجالس الذكر واستماع أشريطتها وقراءة الرسائل والكتيبات قال تائب مللت سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام فدفعني الفضول لاستماع ذلك الشريط وما إن من سماعه حتى انتابني شعور بالخوف والندم واكتشفت حقيقة حالي وغفلتي عن الله وتقصير تجاه خالقي سبحانه فانخرطت في البكاء بكيت بكاء مر كما يبكي الطفل الصغير من شدة الندم فلم أركع لله ركع منذ اثني عشر عاما مضت من عمري الحافل بالضياع والمجون يقول لقد ولدت تلك الليلة من جديد اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا ولا تزغها بعد إذ هديتنا اللهم ثبتنا على الدين اللهم ثبتنا على الدين وأمتنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اتهام التوبة أخي الكريم قد تتوب أو تظن أنك تتوب وفي حقيقة الأمر أنك لم تتوب نعم فربما كان الإقلاع خوفا على منزلتك عند الناس أو خوفا على عرضك أو مالك أو منصبك إذا فتوبتك خوفا من الفضيحة أو الخسارة لا خوف من الجلال والإكرام وربما تبت طلبا للراحة من الكد ومن تحصيل الذنب أو للراحة من هم أو حرقة الذنب وربما تبت لضعف داعي المعصية في قلبك وخمود نار الشهوة وربما تبت من أجل فلان أو علان صاحبك الذي أحببته أو من أجل الزوجة أو الخوف على مستقبل الأولاد فالتوبة هنا من أجل المخلوق وليس من أجل الخالق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيماً له ولحرماته وإجلالاً له فهذه التوبة هذه التوبة لون وتوبة أصحاب العلل لون آخر ومن صور اتهام التوبة أيضاً ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوته فربما هاج هاجه وتارت كوامنه ومن اتهام التوبة مأنينة التائب ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب ما كأنه عصى الله حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان ومن اتهام التوبة أيضا جمود العين واستمرار الغفلة وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة جديدة لعلها أن تمحو تلك السيئات وهنا هنا سؤال يتردد كثيرا عند التائبين يقولون هل نتذكر ذنوبنا السابقة أم أن الأفضل نسيانها وفتح صفحة جديدة هذا سؤال في غاية الأهمية وله أثر كبير في السمرار التوبة ونجاحها لأن ذكر الذنب على نوعين ذكر للذنب محمود وذكر مذموم أما المحمود فهو تذكر الذنب الذي يدفع النفس لعمل الخير والإكثار منه ومحاورة التعويض لترجح الحسنات بالسيئات فما يزال العبد يذكر ذلك الذنب وكلما ذكر أصابه من الندم والهم ما حركه لفعل الخيرات وزاد من عزمه وهمه وهذا معنى قول ابن مسعود كما في البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه فتذكر ذنبك كلما غفلت أو ضعفت ليحصل لك انكسار وخوف وخشوع لله وهذا هو طريق العبودية ولهذا قيل كلما تخت عن الطريق تذكر ذنبك تجد الطريق وأما الذكر المذموم فهو أن يظل العبد يذكر ذنبه فلا يزيده إلا هما وخوفا وكثرة أفكار ووساوسا وهو لم يتقدم ولم يعمل خيرا لمحوه بل يظل هاجسا مقلقا لصاحبه حتى ربما أصابه مرض نفسي فأصبح منطويا مكتئبا وبعض الناس لا يزال يذكر الذنب. ويتخيله ويتلذذ بذكره حتى يشتاق لمواقعته والرجوع إليه وفي مثل هذه الحالات خير للعبد أن ينسى ذنبه وينصرف عن تذكره بشغل وقته وفكره تكرار الذنب وتكرار التوبة ربما أصيب بعض الناس بذنب يستمر معه لا يفارقه وهو يجاهد نفسه ويصارعها لعلها أن تقلع عن هذا الذنب ولكن لم يستطع وقد شكل الكثير الكثير من الناس من مثل هذا بل قد يحدث في بعض النفوس صراع نفسي مؤلم خاصة عند بعض الصالحين مما حدا ببعضهم إلى اتهام نفسه بالنفاق بل بعضهم حدث نفسه كثيرا بالانتكاس وترك طريق الخير وربما كان بعضهم قدوة أو مفتاحا للخير فيترك خيره وما هو عليه بسبب هذا الدم الذي لم يستطع تركه واسمعوا كمثال لهذه الأخت تقول بعد أن ذكرت أن نفسها كثيرا من الخير وحرصها الشديد على السنن والنوافل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل وهداية الكثير من الفتيات على يديها ومع هذا كله اسمعوها تقول ولكن مع كل ما ذكرته لك فإني في عذاب دائم ونار تحرق جوفي وحزن واكتئاب لا يفارقني وهذا العذاب والحزن بل المعصية التي سببت لذلك منذ سنوات عديدة تزيد وتنقص في هذه السنوات ولكن الذي أقلق بالي ومنامي وأصبحت لا أرتاح ولا أستطيع حتى الكلام مع صديقتي وأصبحت عصبية المزاج وظهر الحزن على وجهي وكلامي والكل يسأل عن هذا الحزن كل هذا بسبب أني أفعل هذه المعصية بكثرة ووالله إنه غصب عني فأنا لا أريد ذلك ولكن الشيطان يغريني ويوسوس لي ثم أقوم وأتوضأ وأصل لله ركعتين وأستغفره وأدعوه أن يبعدني عنها وأبكي بكاء مرة تكاد تخرج روحي معه أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني ولا أفعل هذه المعصية والله ينظر لي فأنا أحس أن الله لا يقبل لي عملا بسبب هذا الذنب وأتعدب أكثر عندما أتذكر حسن ظن الناس بي وسأترك فعل كل خير والدعوة إلى الله لأنه لا يجتمع فعل الخير والمعاصي بقلب امرئ إلا أن يدخله الرياء فلا أدري ماذا أفعل فأنا خائفة من الموت من عذاب القبر من يوم القيامة من لقاء ربي وأنا على ذلك وأن الله لن يغفر لي لأن أتوب ثم أرجع إلى أن قالت أكتب لك هذه الرسالة ودموع على خدي من العذاب الذي أنا فيه وجسمي يشتعل نارا من ذلك والتي أرجو من الله أن يوفقك في إيجاد الحل إلى آخر رسالتها ولهذه الأخت وأمثالها أقول اولا لا يتصور أن عندي أو عند غيري عصاموسة لعلاج مثل هذه المشاكل فطريق التوبة يحتاج لمجاهدة وصبر واحتساب نعم قد يبتلى العبد بذنب لا يفارقه وقد تعجبون إن قلت لكم إن هذا الذنب قد يكون نعمة على صاحبه نعم قد يكون الذنب نعمة على صاحبه فإذا أراد الله بعبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به من هداء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة لما أحدثه من ذل لله وانكسار وندم وبكاء وكثرة توبة واستغفار وفعل لكثير من الحسنات لعلها أن تمحو ذلك الذنب ولولا ذلك الذنب ما أقدم على هذه الحسنات الكثيرة وأيضا إنما ابتلاك بالذنب ليظهر فضله عليك وجوده وكرمه وكما قيل في بعض الآثار أن الله قال لآدم يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأن التواب الرحيم ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم إذا أيتها الأخت أيها الأخ ذنب تذل به لله أحب إليه من طاعة تدل به عليه وأنيل المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المدلين وهذا الكلام لا يصلح للمعاند المجاهر الذي سيطر الذنب على قلبه وتفكيره فلا يندم ولا يدع لله شهوة بل يفرح ويأنس بها إذا وجدها وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله فقال والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فواقع الذنب مع كراهته له، مع من غير إسرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة الشهوة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا وقع الذنب أو إذا وقع الذنب وقعه مواقعة ذليل خاضع لربه يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنى أمره على ألا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ضفر بالدم فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها إلى آخر كلامه رحمه الله وهذا أي الثاني هو الإصرار الذي أخبر الله عنه في القرآن فقال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 أما الذي كلما وقع بالذنب استغفر وتاب وبكى فأقلع وندم وكلما عاد للذنب لضعفه وغلبة الشهوة عليه عاد لربه نادما مستغفرا فيرجى له الخير ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به قفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذن بذنبا فقال ربي أذنبت أو أو أصبت آخر فغفره لي فقال الله أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به قفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذن ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال الله أعلم عبدي أن له رب يغفر الدم ويأخذ به غفرت لعبدي, غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي فليعمل ما شاء نسأل الله الكريم من فضله ومثله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه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 رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع وقال الهيثمي اسناده حسن واسمعوا لهذا الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الألباني كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر ومهما قلنا فيبقى هذا ذنب ومعصية وفيه تجرؤ على الله لا يجب أن يتهاون به ويجب الاستمرار على التوبة والاستغفار مهما تكرر الذنب لكن لا بد من الصدق في التوبة والإقلاع عن الذنب ومسبباته كل مرة وهني لهذه الأخت الندم وهذه الحرقة ولكني كما أسلفت أتمنى أن يتحول الندم إلى محرك للعمل من الخير والصالحات لتكون سببا لمحو ذاك الذنب مهما تكرر وإياك وإياك والملل من الاستغفار والتوبة مهما تكرر الذنب قيل للحسن ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته أيها الناس من ألم بدم فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال خياركم كل مفتن تواب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل حتى متى قال حتى يكون الشيطان هو المحسور ويقول سعيد بن المسيب في قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا قال الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال عطاء بن يسار في هذه الآية يذنب العبد ثم يتوب فيتوب الله, ثم فيتوب الله عليه ثم يذنب فيتوب الله عليه ثم يذنب الثالثة فإن تاب تاب الله عليه توبة لا تمحى أيها التائب كل معصية لها أسباب ودوافع وعلاج وموانع ففكر وتأمل لتصل الحل وتبقى العزيمة والإصرار والهمة العالية هي المفتاح بعد توفيق الله أما أن يعرض الإنسان نفسه لوسائل الفساد ومواطن الشهوات وإثارة الغرائز وفتح باب التخيل والتذكر حتى إذا وقع في الذنب أخذ ينوح ويبكي ويلوم نفسه وهو ما زال على أرض الخطيئة لم يهجرها فعلى هذا وأمثاله أن يتهم توبته ويراجع نفسه ويراجع نفسه قبل فوات الأوان من علامات التوبة الصحيحة يقول ابن القيم رحمه الله ومنها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها وأن لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسول لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين إذن فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن علامات صحة التوبة كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب تلقيه بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده فليس شيء وربي أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له فلله لله لله, لله ما, أحلى ما أحلى هذا الانكسار بين يدي الله خضوع واعتراف وذل من ذلك العبد لما وقع فيه من انحراف فما يزال ساجداً لله داعياً خائفاً لله باكياً من أجل الله حتى حتى يعلم أن الله قد تاب عليه يستمر على هذا يخاف ذنبه ويستمر على التوبة وعلى الإصرار على التوبة يتقلب وينطرح في ليله لبينه وبين ربه أسرار لا يعلم بها الأشرار ولا الأخيار وهكذا العبد الصادق مع ربه الغفار والليل من حولي هدوء قاتل والذكريات تمور في وجداني ويهدني ألمي فأنشد راح في بضع آيات من القرآن والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان طريق الأمل إلى الصالحين الذين ابتلو بذنب لم يفارقهم إلى الذين بلغت ذنوبهم أمثال الجبال إلى الذين ظنوا أنهم شر الناس إلى المسرفين النادمين أمثالنا قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسbaugh الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ويقول صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملاء الأعلى قلت نعم في الكفرات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهكذا فما أكثر الآيات والأحاديث والآثار والتي تبعث في النفس الأمل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 علم الله من هؤلاء صدق الاقبال والندم والانكسار والخوف منه والذل له فرحمهم برحمته نسأل الله الكريم من فضله فهل تصدق مع الله وتقبل عليه أن تتكل على أحاديث الرجاء والأمل بدون عمل وهذا ظن البطالين المفاليس فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه غفور رحيم تأمل الأخ الحبيب في هذا الحوار بيني وبين هذا التائب قابلته ووجهه يتهلل علامات الراحة والسعادة على محياه أشعر أن الدنيا لا تسعه مما هو فيه من الأنس والفرح فرحت يعلم الله لحاله وقبل أن تصافح يدي يده كان شريط الذكريات يمر سريعا في ذاكرتي أتذكر جيدا يوم أنقر بابي فاعتذر له أولادي بن وتحت إلحاحه وإسراره وأنه يحتاجني لضرورة ماسة خرجت إليه وعند عتبة الباب فوجئت بوجه شاحب عليه آثار الحزن والبكاء وأخبرتني عيناه أنها لم تذق طعم النوم سلمت عليه فرد السلام وقد سبقني بالدخول وكأنه لم يصدق أن الباب قد فتح له حاولت أن أذكره أن وقت صلاة الجمعة قد اقترب فأخبرني أن هناك أمر هاما وأنه لا يمكن تأجيله لم يترك لي فرصة الرد عليه بل توجه للمجلس فدخل ودخلت خلفه وبدون مقدمات قال بصوت حزين أنا لا أستطيع أن أصلي لا أستطيع حاولت مرارا وكلما اتجهت للمسجد ثم وضع وجهه بين يديه وأجهش في البكاء ثم قال بصوت متقطع نعم كلما اتجهت للمسجد أصابتني رعشة وخوف أجاهد نفسي أصبرها فأدخل للمسجد وأصلي مع الناس لكني لا أستطيع أن أقف كل شيء في جسدي يرتعش ويسيل جسمي من العرق أحاول أن أقرأ أن أقول شيئا يأتيني من الوساوس والهواجس والأفكار ما يعذبني بل يمزقني أعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله وفجأة وإذا بيده تضغط على يدي فتوقف شريط الذكريات فسلم علي بحرارة وهو يتمتم بكلمات شكر وثناء ودعوات قطعتها عليه بقولي كيف حالك يا فلان فقال أعيش في راحة وسعادة عظيمة لا يعلمها إلا الله فقلت أتذكر قولك أعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله فكم هي المدة الزمنية بين هاتين الكلمتين بل ما هي الأسرار التي جعلت العذاب سعادة في حياتك فقال أنت أعلم مني بها قلت إن كنت تعني ما ذكرته لك في ذلك اللقاء فهي ليست أسرارا بل يعرفها كل مسلم فقاطعني بسرعة قائلة نعم لكن لم يذق كل أحد حلاوتها والله إنني كنت أظن السعادة في تلك الأعمال التي نعملها وكان قد حدثني الرحلات الزنا واللواط والمخدرات وألواع الفساد والضياع قال لقد عرفت طعم الحياة أشعر أنني أعيش مثل الناس فقلت على رسلك على رسلك فمن قال لك إن الناس ذاقوا طعم الحياة إن هذا الكنز الذي وجدته يفتده الكثير الكثير من الناس فقال متعجلا أعني الصالحين منهم قلت له حتى بعض الصالحين يفقد هذا الكنز نعم فليس كل صالح ذاق حلاوة الإيمان وطعم الصلة بالله وأنت الآن تعيش في أيام جميلة أيام التوبة والرجوع إلى الله تتذوق حلاوة الدمعة والندم على ما فات وأخشى عليك أن تفقد هذا الكنز وهذه العواطف والمشاعر فكم من التائبين بل حتى من الصالحين يطلقون الحسرات والآهات على المراحل الأولى من صلاحهم تبكير للمسجد جلسات لقراءة القرآن وحفظه صلاة بخشوع ذكر وتسبيح كثرة توبة واستغفار صيام للأيام البيض سلة للأرحام وزيارة للأقارب والإخوان فقاطعني وقال متلهفا وكيف أحافظ على هذا الكنز فإني أخاف من الانتكاس والحرمان فقلت له الوسائل كثيرة لكن من أهم شروط التوبة العزم على أن تعود للذنب فشد بنيان العزم بهجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الفساد وخاصة الرفقة السوء اعرف قدر لطفه بك وحفظه لك يوم من عليك بالتوبة فإن نهاك عن المعاصي رحمة لك وأمرك بالطاعة رحمة وإحسانا بك لا حاجة منه إليك ثم إياك إياك أن تنسى أو تغفل عن الاعتصام بالله فإن كنت صادقا مع الله بتوبتك فاستعن بالله واعتصم بالله فلا عاصم لك إلا الله قال كيف قلت بأن يلهج لسانك بالدعاء والذكر والتوبة والاستغفار وكثرة قراءة القرآن فأنجع علاج للثبات وضرد الشيطان ووسوسته كثرة ذكر الله الفنانون والتوبة ولأن عصرنا عصر إعلام حتى أصبح أهل الفن والطرب وللأسف نجوما وقدوات لبعض الناس ولأن توبة الكثير منهم وخاصة الموثلات تحول إلى طوفان في الوسط الفني حيث الاعتزال وارتداء الحجاب بل والدعوة إلى الله ولأن أكثر وسائل الإعلام لم تظهر هذه الصحوة في عالم الفن بل تحاول حجبها عن الناس أو تشويهها وإثارة الشبهات حولها كان لابد من الإشارة لبعض أقوالهم وها هم يصرخون ويحذرون بعد أن عرفوا الحقيقة فهل من معتبر؟ هل من معتبر؟ فهذا ممثل وزوجته يقولان لقد أدركنا الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع وهي أن الإنسان مهما طال عمره فمصيره إلى القبر ولا ينفعه في الآخرة إلا عمله الصالح وممثلة أخرى تقول حقيقة كنت في غيبوبة عن الإسلام سوى حروف كلماته وهذه ممثلة ثالثة تقول لأول مرة أحسست بنقاء الإنسان في حرم الله فقررت التوبة وسلكت سبيل الالتزام حيث أحسست بالفرق الهائل بين حياتي سابقا ولاحقا فقد صار لحياتي في قيمة ومعنى وتقول أخرى أندم على كل لحظة مضت دون أن أتقرب إلى الله وتضيف لم أعد أستمع لأغنياتي ولا لأغنياتي غيري فالقرآن يكفيني ويقول زوج إحدى المذيعات التائبات بعد ابتدائها الحجاب كنت أتوهم أنها سوف تتحول إلى زوجة معقدة ومتزمتة ومتجهمة لهذا كنت أتخوف كثيرا من قرارها ارتداء الحجاب ولكن فوجئت فوجئت واقعيا بعكس ذلك تماما فقد تحولت إلى إنسانة أكثر رقة وتسامحة ووجدت اهتمامها يتزايد بي كزوج وبأولادنا وبيتنا ولما سألتها عن سر هذا التغير قالت قرأت القرآن ودرسته وعرفت حقوقي وواجباتي كزوجة وكأم وكربة بيت واليوم أنا أكثر تمسكاً يقول الزوج واليوم أنا أكثر منها تمسكاً بقرار توبتها وارتدائها الحجاب إذ إنها تستيقظ كل يوم في الرابعة صباحاً قبل صلاة الفجر وقبل ذلك كانت لا تستيقظ إلا في الواحدة بعد الظهر كما أنها تحثني وأبنائي على آداء الصلوات وتحفظهم القرآن وتعلمهم أحكام الدين وكل ما أقوله إنني أدعو الله لها أن تستمر في هذا الطريق وأحمد الله الذي هداها إليه وأدعوه أن يحفظها من كل شيطان الرجيم إلى آخر كلام زوجها وهكذا أحبتي لا تزال أفواج التائبين من الفنانين وغيرهم إلى الله تترى وقوافلهم تسير إلى الله سيرا حثيثا رغم صولة الباطل وهيجانه ورغم كثرة وسائل الإغراء والشهوات ولا يهمكم لا يهمكم كثرتها فإنها امتحان ورب لصدق العبد مع ربه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأخيرا تذكر واحذر ورب فتن يسعى إلى كل زلة ويحب إلى الخيرات وهو حزين له العيش الجميل فغره وقد تخدع الدنيا فتن فيهون أقول له أسرفت في فعل منكر وجاوزت حد الله يا مسكين بدلت له نصحي وقلت له اعتمد على خالق يعطي الفتى ويصون أيها الغافل ماذا دهاك حتى بعت بهواك كيف تعصي مولاك وهو يرعاك يا من أطلق لقلبه الهيام في أودية المعاصي والشهوات وأطلق لعينه النظر إلى الحرام ولسمعه التلذذ بالغناء والفحش من الكلام ولجوارحه العبث بالقيم والمبادئ أيها العاصي كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب أيها العاصي قل ما شئت فهو مكتوب وعمل ما شئت فأنت محاسب أيها الكاتب اكتب بيدك ما شئت أيها الشاعر اشعر كيف شئت أيها المسافر سافر أن شئت وعمل ما شئت أيها الغافلون اعملوا ما شئتم ولكن قبل أن تتقدموا خطوة اعلموا أن هداك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فأفن لمن فعل شيئا فلم يجعله في رضاه وتبا لمن أسرف في القبيح ونساه أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى تذكر أخي أن من جاهد نفسه في الله هداه ومن أتاه يمشي هرولة أتاه ومن تقرب منه شبرا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 فتب أخي فإن رحمة الله لمن جاهد نفسه وندم واستغفر وليست للغافلين المسرفين فإنك تقرأ في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن للذين يتقون والمغفرة لمن وإني لغفار لمن تاب فلا تنظر لجانب الرحمة فقط بل وانظر لجانب العقاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فتب أخي واعلم أن الحوى يقص القلب فلا تيأس وأكثر من التنقيب لذ تتفجر ينابيع الإيمان أكثر من الاستغفار والتوبة وحاول وجاهد واصبر ولا تستعجل النتائج فإن لهذه المحاولات المتكررة آثارا ستجدها ولو بعد حين فيا أخت الغالية ويا أخي الحبيب هل ستتفجر ينابيع الخير فيك وهل ستسيل هذه الدمعة على خديك فإننا نعلم أناسا لم تدمع أعينهم يوما من الأيام من أجل الله لم يذوق حلاوة المناجاة لله لم تسل الدمعة على الخدين خشية وخوفا من الله فعجل وبادر ولا تسوف فالأيام تمر والصفحات تنطوي والأعوام تتوالى والموت يتخطف الجميع فتم صديق ذهب وكم صاحبنا إن انتهى أعماركم تمضي بسوف وربما لا تغنمون سوى عسى ولعلم هم المسوف كالتعلق بالسماء أيامكم تمضي عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار أخي الحبيب كل عمل تكرهه تكره الموت من أجله اترك ثم لا يضرك متى مت فهل فكرت في مصيرك بعد الرحيل اعلم أن الموت لا يفكر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فيا رب يا رب يا رب ارحمى لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي ولا مغيث له سواك مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك لا ملجأ له ولا من جاء له منك إلا إليك أنت معاذه وبك ملاذه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين اللهم أعني التائبين اللهم رد قلوبنا إليك ردا جميلا اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إننا ضعفاء مساكين لا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اجمع كسرة قلوبنا وضعف نفوسنا اللهم إنك ترى حالنا وتطلع على مآلنا اللهم إنك تعلم مقالنا اللهم فغفر ذنوبنا وخذ بأيدينا إليك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فغفر لنا فغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا ونعلن فقرنا إلى رحمتك اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلم لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم يا حي يا قيوم من حضر هذا المكان اللهم فتقبل منه واغفر ذنبه واجبر كسر قلبه اللهم لا تخرجنا إلا وقد قلت لنا قوموا مغفور لكم أجمعين اللهم أنت المنان وأنت الرحيم الرحمن نسألك من فضلك يا كريم يا عظيم الشان اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب حمد ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تصمد أبواب غيرك ربنا قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور ووفقهن في الدين ومن أرادهن بسوء فأشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وألف وآلف بين قلوبهم وبين رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك الله ختاما ندعو الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن نكون قد وفقنا فيه إلى تقديم ما يعود عليكم بالنفع والفائدة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسبات على طريق الحق Allah je te donne la paix المؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي تدعوكم إلى كتابة قصص واقعية عن بعض التائبين وأحوالهم قبل وبعد الهداية وذلك في حدود صفحة واحدة للاشتراك في عمل إعلامي كبير تتبناه المؤسسة للأخذ بأيدي المترددين للسير على طريق التوبة وفتح أبواب الرجاء والأمل لهم وفق الله الجميع تم التنفيذ باستوديو أحد للصوتيات أبو عمر أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض الرمز البريدي 11439 صندوق البريد 37384 هاتف رقم صفر واحد أربعة واحد ثلاثة صفر صفر صفر صفر فاكس رقم صفر واحد أربعة واحد واحد ستة ثمانية ثلاثة صفر القصيم بريدة صندوق البريد ثلاثمائة وواحد وتسعون هاتف رقم صفر ستة ثلاثة ثمانية اثنين واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة فاكس رقم صفر <تصفيق> ستة ثلاثة ثمانية اثنين واحد سبعة ثلاثة